وَإِذْ يُرِيكُمُ ٱلْغُمَّ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِئَتَيْنِ فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِئَةً بِأَنَّكُم صَغِيرٌ وَاللَّهُ مَعَكُم بِقُوَّةٍ وَبِتَذْكِرَةٍ ٱلْأُمَمَ أَوَّلَئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِـَٔايَٰتِ